بوك تو أوسم إن أوسم دست ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة Moj sin se ni hotel igrati s punčko. Lam yurid ibni an yal'ab bil dumya. Lam yurid ibni bil ni hotela igrati nogometa. Lam turid ibnati an tal'ab لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم مايا جينا نيهوتيلا لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج لم تريد زوجتي أن تلعب معي شطرنج مايي اوتراسي يتناسخ الخط اراد اولادي لا يقوموا بنزهه اراد اولادي ان لا يقوموا بنزهه نيسو هوتيلي بوسپرافيتي لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة لم يريدوا ان يرتبوا الغرفه نيسو خطيلي. لم يريد أن يذهب إلى اسراتهم لم يريد ان يذهب الى اسرتهم on nie smew لم يسمح له ان ياكل ايس كريم ني سميو يستي لم يسمح له ان ياكل شوكولاته لم يسمح له أن يأكل شوكولاته ني سميو يستي لم يسمح له ان ياكل شوكولاتة. لم يسمح له ان ياكل ملبس Lahko sam si nikaj zaželel. Lahko sam si nikaj zaželela. Sumihali an atamanna li Lahko sem si kupila obleko. Sumi hali an ashtari li thawban. Sumi an ashtari li thawban. Lahko sem vzel eno pralino. Lahko sem vzela eno pralino. Sumi hali an akhudh li habat سمح لي ان اخذ لي حبه شوكولاته. هل سمح لك ان تدخن في الطائره؟ هل سمح لك ان تدخن في الطائرة؟ سمح لي ان اخذ لي حبه بونيشنيتسي أليس سملا بيتي بي هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى إيميتيو سا. هل سمح لك أن تدخل معك الكلبة إلى الفندق هل سمح أن تدخل معك الكلب إلى الفندق مت بوتيتنيцами سوترو سي سميلي دولغو تشاسا اوستياتي زوناي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 أن يلعبوا طويلا في الفناء سميلي سو كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا